بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوا إلا استمعوا وهم يلعبون. لا هي تقولوب والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أبواث وأحلام راهب بل هو شاعر فلياتينا بايه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اجلكناها افو يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم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 لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقنون وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها, وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما لا ترخضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حتى جعلنا نصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولتخذناه من لدننا لتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين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 وما اتخذوا دُونِهِ دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا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 ما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيتي مشفقون ومن يقل منهم اني الههم من دونه فذلك, فذلك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 الشمس والقمر كله في فلك يسبحون وما جعين لبشر من قبلك الخلد أفهمم تفهمون وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا زُهْرًا أَفَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ مُكَافِرٌ قُلْ قُلْ إِنَّ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن حين لا جاء فتبهتهم فلا يستطيعون رد ذا ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 بل ما دعنا هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر أ فلا يرون أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها أفهموا يغالبون قل إنما ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولا ان مسهم نفحه من عذاب ربك ليقولوا يا ويلنا انا كنا, إنا كنا ظالمين ونظا اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفتنا حاسبين ولقد أتينا موسى وعَرُونَ الفرقان وضياء وضياء 119. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنزلنا أفأن قَالَ قَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا وَكَنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا مَالُ ما هَٰؤُلَاءِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدَّ أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذانكم من الشنيدين، وتعالى لأكيد أن أصنع ما كون بعد أنت فجعلهم رَاللَّهُ لَعَلَّهُ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَا فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنِ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ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 فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسه على رؤسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون بدون إله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا يضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حرقوه وانصروا آلِهَتَكُمْ إن جعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لهم اسحاق ويعقوب نافله وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم أمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم في على الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا القوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 وَجَاءَ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَلَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا هَٰذَا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 ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي بارتنا فيها وكنّا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون, ويعملون عملا دون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 وَذَنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُماتِ أَلَّا إله إِلَّا إِلَّا إله أَلَّا إِلَّا ذَلِكَ إِلَّا سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران فلا كفران لساعي وإن لوا وحرام على قرية أهل أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومؤجوج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 سيغ وهم فيما مشتقت أنفسهم خالدون لا يحزنهم لفزع الأكبر وتتلقاهم بملائكة وتتلقاهم بملائكة يوم نطق السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض أنت الأرض يرتها عبادي الصالحون إن فيها ذل بلا لقوم عابدين وما فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنَّ دَرِيًّا قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ تلك ومتاع إلى حين. قال ربكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.